وكسوتهن بالمعروف لا الْمَعْرُوفَ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسَعَهَا لَا الوافي مثل ذلك، فإن أراد في صلاة عتراض منهما وتشاورين فلا جناح عليهما، وإن ان تسترضعوا اولادكم فلا دناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف و... اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفرون هُنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَسْتَرْضِصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا دناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أن ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزمون مقوده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ رَفُورٌ حَلِيمٌ لَا دُنَا حَالٍ يَكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أو تفرضوا لهمن فريضة ومتعون على الموسع قدروا وعلى المقتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحر وإن طلقتموهن من قبل أن تمستوهن وقد فرضتم لأن فريضة فنسف ما فرضتم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 121. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم والذين يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجًا وصية لِّأَزْوَاجِهِم متاعا إلى الحول غير إِخْرَاجٍ فَإِنْ خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتكين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون